السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد في إن شاء الله الدرس القادم والذي بعده تتناول الأحكام المتعلقة بالصيام وبالقيام وبالزكاة الاعتكاف وصلاه العيدين ان شاء الله تعالى اذا احيانا الله سبحانه اما الان فاستتراد في بيان تفسير القران بسنه النبي عليه الصلاه والسلام وكما سلف فهذا اصل من اصول التفسير فأقول بالله تعالى التوفيق إنه لا يستغنى ابدا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان القرآن وتفسير فإذا انفرد شخص بفهم الكتاب العزيز دون رجوع إلى السنة المباركة ظل او على سبيل المثال وقد ذكر عرضا قوله تعالى يسالون عن المحيض يقول هو اذن فاعتزل النساء في المحيض لفظه الاعتزال عامه لفظه الاعتزال ام فانت تناولها شخص استقلالا دون رجوع الى السنه اعتزل المرأة تماما فكانت اليهود تصنع ذلك كانت تطرد المرأة من البيت او اليهودي هو الذي يترك لها البيت ويخرج لا ياكلها لا يشاربها لا يضاجعها لا يسكن معها اثناء مدة حيضتها فلو فهمنا الآية استقلالا بعيدا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لصنعنا ما يصنع يهود ولكن بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن المراد بالاعتزال في قوله فاعتزل النساء في المحيط اعتزال الجماع لقد كان عليه الصلاة والسلام يقبل ويباشر الزوجة وهي حائض، والتقبيل غير المباشرة هنا غير الجماع وإن كانت في بعض المواطن تطلق على الجماع فظهر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن المراد بقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيط يتذل جماع النساء وما وراء ذلك مباح وسئلت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها عما يباح للزوج من زوجته وهي حائض قالت كل شيء الا الجماع قاله النبي ايضا بنحوه وايضا اذا فهم شخص قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم قد يفهم جواز الاتيان في الدبر وإن كان الرد عليه يمكن أن يكون من الايه نفسها كما قال ابن عباس وهل الحرث إلا موطن الزرع يعني الفرج لكن أيضا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإن كانت الأسانيد مفاردها لا تخلو من مقال لكنها تصح بمجموعها تصح بمجموعها فإنها تفيد بلا ريب تحريم إتيان المرأة في دبرها فالسنة أزالت إشكالا أو غبشا كان يمكن أروده عند تفسير الآية الكريم، وكذلك إذا جئت إلى قول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفر فقوله تعالى فلا جناح عليكم اي لا يسمع عليكم فيكون المعنى وإذا ضربتم في الأرض فلا إثم عليكم أن تقصروا من الصلاة الآية فقط أفادت أنه ليس علينا إثم إذا كنا مسافرين ان نقصر وأفادت أيضا أننا لا نقصر إلا إذا خفنا من الكفار فالآية فيها إشكالان الإشكال الأول أن القصر لا فضيلة فيه إنما فقط لا اسمع علينا إذا قصرنا. مشكل الثاني أننا لا نقصر إلا إذا خفنا من فتنة الكفار. فإذا كنت أسافر امنا فالآية بمفردها لا تساعدني على القصر إذا كنت امنا لكن جاءت سنة النبي. صلى الله عليه وسلم أزالت اشكالا فقال عليه الصلاة والسلام صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته هذا من السنة القولية والسنة الفعلية أفادت أن النبي عليه الصلاة والسلام سيرته العامة في كل أسفاره أنه كان يقصر الصلاة سواء كان آمنا أو كان خائفا صلوات الله وسلامه عليه كذلك قوله تعالى للمعتمرين وللحجيج في شأن الصفا والمروه فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما غايته لا اسم عليك يا من تريد الحج او تريد العمره ان تسعى بين الصفا والمروه فقوله لا اسم عليك لا يفيد وجوبا وقد علمنا من السنه ان السعي بين الصفا والمروه من الاركان اركان العمره وركن أركان اركان الحج واقل قول فيه أنه واجب لكن القول الأقوى في العمر في الحج أنه ركن الآية لا تفيد ذلك الآية فقط فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ولكن السنة الزمت بالسعي والزمت بالطواف قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس ان الله كتب عليكم السعي فسعوا إن الله كتب عليكم السعي فسعوا وكذلك بينت امنا اشا رضي الله عنها ان اهل المدينه او ان بعض الكفار كانوا يتحرجون من السعي بين الصفة والمروه ويهلون لمنات الطاغية فقيل لهم ما حاصله ليس عليكم اسم إذا, إذا سعيتم لكن هذا القدر إنما وردنا على الذين كان يؤثمون فكان الجواب لا اسم عليكم أما الوجوب فأفادته سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وهكذا قد تفهم الفاظ على غير وجهها في الكتاب العزيز والنبي يبينها الذين من ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الظلم قد يظن البعض أنه عام وظن هذا الظن الصحابة ظن الصحابة هذا الظن فقال أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله فقال ليس بالظلم الذي تذهبون إليه ألم تقرأوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم إن الشرك لظلم عظيم فهذا باب بينه النبي عليه الصلاة والسلام وعلى شاكلته أبواب قال عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب عذب من نوقش الحساب عذب قالت عائشة يا رسول الله ألم يقل الله فسوف يحاسب حسابا يثيرا ففسر النبي الحساب بأنه العرض والمراد عرض الأعمال كما في الحديث إن الله يدني المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفه, يضع عليه كنفه ويقرره بذنوبه عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا حتى يقول يظن أنه هلك فيقول تعالى أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم وأمور كثيرة مثل هذا تدفع الإشكالات بسنة النبي عليه الصلاة والسلام كالإشكال الوارد في قوله تعالى عند البعض يا أخت هارون قالوا كيف تكون أختاً لهارون وبين مريم وموسى عليه السلام ما يربو على ألف سنة فكيف يقال يا أخت هارون فظن البعض أن مريم وهي أخت هارون وابنه عمران أخت لموسى وهو أخو الهارون وابن لعمران فبين الرسول عليه الصلاة والسلام ما به يدفع الإشكال في هذا المقام فقال إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وأسماء الصالحين منهم تبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم آيات أخرى من الكتاب العزيز كالبيان لقوله تعالى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها ما صورة الأذى وما صورة التبرئة قال النبي عليه الصلاة والسلام إن بني إسرائيل كانوا يقتسلون عوراتا وكان موسى عليه السلام حيياً لا يغتسل عرياناً بل يبتعد عن الناس ولا يغتسل عرياناً فاتهموه لذلك وقالوا ما يمنعه من الاغتسال عرياناً إلا أنه آذر به ادره ويعنون عظيم الخصيتين جدا. فذهب موسى يغتسل بعيدا عن أعينهم وترك ثيابه على حجر فقدر الله وهو على كل شيء قدير أن يطير الحجر بثياب موسى عليه السلام أن يطير الحجر بثياب موسى عليه السلام فجرى موسى وراء الحجر يقول ثوبي يا حجر ولكن الحذر كان أسرع فوصل الحذر إلى بني إسرائيل فراى الاسرائيليون موسى على أكمل خلق وعلى أتم خلق فبراه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها وفي هذا الصدد أيضا قد وردت رواية أخرى من الموقوفات موقفات على الصحابة ولعلها متلقفة من الإسرائيليات لكن على أي حال هي ليست عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكنها صورة تبرئة إن ثبتت لموسى عليه السلام الا وهو أن قارون الطاغي الباغي كان يبحث لموسى عليه السلام عن أية تهمة يلسقها به فبحث فلم يجد فعمد إلى امرأة من بني إسرائيل من البغايا، واعطاها ألفين من الدنانير وقال لها اقذفي موسى إذا طلبت منك ذلك فقالت أفعل فلما كان موسى عليه السلام في جمع من بني إسرائيل يخطب فيهم إذ خطبهم خطبة بليغه أبكتهم جميعا فقام قارون الماكر يسأله سؤالا يا كليم الله يا رسول الله ما عقوبة الزاني المحصن الرجل المتزوج إذا زنى ما عقوبته قال عقوبته الرجم قال انظر ما تقول يا كليم الله ما عقوبة المحصن الزاني قال عقوبته الرجم قال يا كليم الله انظر ما تقول ما عقوبة الزان المحصن قال عقوبته الرجل قال اذا استمع فقامت المرأة وقذفت موسى عليه السلام على رؤوس الناس على رؤوس لشاد فقال موسى عليه السلام اناشدك بالذي انزل التوراة والألواح أكان هذا قالت أما وقد ناشدتني فما حدث شيء من ذلك ولكن قارون أعطاني ألفين من الدنانير لأصنع ذلك فبرأ الله موسى مما قالوا كان عند الله وجيها وقلبت الدائرة على الطغاة وعلى البغاء وهذا لا يتنافى مع الأول فلا مانع إن ثبتت الأخبار قد علمتم أنه موقوف أن تكون حدثت لموسى عليه السلام أكثر من تبرئة في أكثر من موطن والله أعلم وكذلك بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لتفسير بعض الآيات في قصص طويلة وفي القرآن شيء منها ورد في أحاديث طويلة عن رسول الله يكون الحديث فيه جزء مرفوع وجزء موقوف أو أحيانا يكون الكل موقوفا أو احيانا يكون الكل مرفوعا تبين به سنه النبي عليه الصلاه والسلام بقصه الثلاثه الذين خلفوا من الثلاثه جاء ذلك في سياق مرار بن الربيع هلال بن ابيك ابن اميه كعب بن مالك وقصتهم شهيره في ذلك في الصحيحين فتستوعب الايه وفهمها استيعابا قويا بقراءه ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك كذلك حديث الفتون الطويل حديث الفتون الطويل إذ الله قال وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا حديث الفتون الطويل الراجح فيه الوقف على ابن عباس لكن في أجزاء مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيان مجمل للفتن التي تعرض لها كلم الله موسى صلى الله عليه وسلم وكذلك حديث الإفك والآيات التي راها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج إذ الله قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى ما الآيات؟ الكبرى التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في قصتي الاسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والمعراج منذ عروجه من المسجد الأقصى إلى السماء السابعة آيات ربي الكبرى وضحتها سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذلك حديث الغلام والساحر والملك الوارد في قصة أصحاب الأخدود وقريب قريب الشباب بتفسير الآيات الواردة في هذا الصدد فلا يمكن أبدا الاستغناء عن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد فالآيات تفهم ويكتمل معناها في هذا الباب بالنظر في سنة النبي العملية الفعلية والقولية التي وردت مفسرة للآيات على النحو الذي تقدم في الدرس السابق وقبل السابق والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله قد يطل النبي آية تفسر مراده فلما جاءوا شابان من الانصار قال يا رسول الله ارايت العمل الذي نعمله الان الاعمال التي نعملها مثلما جالسنا الان ارايت العمل الذي نعمله عمل قد طويت عليه الصحف وجرت به المقادير وجفت به الاقلام يعني عمل كتب ولم يعد في القلم حبر يكتب شيئا جديدا جرت به المقادير وطويت عليه الصحف أم عمل مستأنف ينشأ الآن ليس مكتوبا أفادوا سؤالهم قال عليه الصلاة والسلام بل تعملون عملا طويت عليه الصحف وجرت به المقادير وجفت به الاقلام قال ففيما العمل إذن يعني ما دامت الامور مكتوبه فلماذا نعمل إذن قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له ثم تلا ثم تلا فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى اي سنهيئه لعمل الخير وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره ف فأطفي على تفسير العلماء للآية السياق الذي أورده الرسول صلى الله عليه وسلم لهذين الصحابيين وهكذا توضح سنة الرسول كثيرا جدا من الايات ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كيف نصلي عليه ما الصوره التي نصلي بها على رسول الله وما الصوره التي نصلي عليه بها في الصلاه الايه ليس فيها ذلك بينها في سنه رسول الله بانها في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهكذا أمور شتى وأمور هدى بيناها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم قد تشكل علينا آيات على سبيل المثال سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها بعض إخواننا يفهم أن المراد أذكار الصباح وأذكار المساء وسنة النبي بينت شيء آخر أن المراد صلاة الصبح وصلاة العصر وأن هذا كان قبل فرض الصلاوات الخمس والذين قالوا كانت بعد فرض الصلاوات الخمس قالوا لمزيد من الاعتناء بصلاة الفجر وصلاة العصر لان النبي قال يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر فأرجو الذين باتوا فيكم فيسالهم ربهم وأعلم كيف وجدتم عبادي يقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها ففعلوا وتلا فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فاستفيد أن المراد صلاتي الفجر والعصر والله تعالى أعلى وأعلم هكذا ايات كثيرة جدا بينها الرسول صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال عليه الصلاة والسلام في صفة هذا القيام يقوم أحدهم في رشحه أي في عرقه وفي الاحاديث حتى يبلغ أنصاف وذنيه إلى غير ذلك والله تعالى اعلم وأعلم فلزاما من الاعتناء بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام لتفسير كتاب الله عز وجل تفسير كتاب الله عز وجل والسنة يلزم أن تكون صحيحة السنة يلزم أن تكون صحيحة حتى يسلم لك التفسير وبالله تعالى التوفيق